أزح حشة مرش طفء من وثن نوم مشينة وصبنت فازم ذي سقمه أفرت تويضوا سدقيث بوتجز ما ميل عزيزي نص جاء ذي رجز ما غنيش النض شديار في وضبيان من يدي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 الجن الشارع خس الغنج الجن سيران خس الغنج نقضي وذا المرة الغنج خس نروح على الحيوانات نروح الحشرات كل شيء تغنج خس عقرب غنج تقيضام زيت توجبه رش النظورة شو تقطع الحين تصدق شيء ترش النظورة قاس شيء ترش النظورة القارم مثني الصبح مثني وعشة سويني تقدم غنج النغنجين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 واسرثا النغني ذا الشيء ماشي نوضبيعا خمين التحد غير روميين خذا غي يسموني روميين بين اللي تنحشت مثلا غتجقوا فنسن تافذ ملك البوب مايكل جاكسون ملك البلوز الفيس بريسلي ملك الريغي بوب مارلي ملوك السمفونيات تافذ موزار بيتهوفن نشين شي بعد ديال المغرب غنغيش الملك المختار البركاني ملك القياده ولكن يجب ان الريف؟ على المسلمين من المستقبلين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين من يتغنج دي المسلمين من المسلمين في جسم تشانس. المسلمين من المسلمين من المسلمين من عبد الله المسلمين هيشني صدق <تصفيق> مرغم هذيك حسين ديالي مرغم هيشني صدق <تصفيق> دي رابع النابع يوم دخل حساب انا شاد غبوزي نعري الشيخ اتفق خمني غتعدو ش السهره هذه فري من المغني عذون لا حروالي وإيش نحتاج؟ ويش نحتاج؟ أخمين تحت قديس كوث؟ مثلاً نأخذ قديس كوث من نعمين مئة سنم مين موضبع؟ مثلاً رشيد ناظوري من يتغنى رشيد ناظوري؟ أرو الرار والرتوس أرو الرتوس مال منع عزيز إش جغكر عدس فالمشى مري قالي دوروا يقاري قارذى واتهنق حوما قارذخ رزه يزر زاي قارذ لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت كيف اردت ديسكو في ان اردت ان اردت ان هو ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ديسكو ان اردت ان اردت ان اردت ان مليح ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ارد إتفان غير مخزن، الديسكو يا خصدي عدود الجينيريك مدولة، من نقد كمر مدولة، أيت قاعد إتفان غير مخزن، عردد البارج، النحقو مثل نقاب قذار عريف، قذار عريف عديش نحشت وصفه مرة المغني المقن قذار يتحم الزير، نشت غصن قذار تغذى نشت غيدام زيان وقذار تغذى وخزان تبارك الله إش ماني ذوق وقذار اقعد مقرن، وين الديسكو. معلك مري المفتاح لك فوسينو ها غير المفتاح لك فوسينو شو من غات عازم رقد ضحت موتون المفتاح فوسينو نقوه مثل غميمون فرع ومثل من زيادة سناء دلناش داعف بين دا راقم بوبنش عط كسيد نقوه نقوه راسين تيسكنغ غني تجيبة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 يكثق فايصدو مميش منيو يوغين ربز يكثق فايصدو ما تغنى نشر بازيت عماني قربازيت تو باين اللي تو نغو مثل مصطفى نتقع وش ذا يعيس خفية التاس غاسي جن ديسكو رسلم لاتي ليفن رخبا نمي والدار سقس خمثازير ذي ثران النفجة الله يودني لأخي مصطفى يوذن قاعدان غتزيري حنتى داك اكتشف المنديس ديال الفضاء شفتي قاعدة نارت زيري حنتى دي حنت تسقطي د الحرام وتجيحشوا ما خاش ايوا تگعدت قاعدت غتزيري العلم انا غينفع نغلى نغلى وتشمت ذا شابني فيلا السعيدية لي ناس بناتي يا. ماشي دير وسط نجوطي هي ايوا انتي انما بلي الفلاش متزوجت وجحش وماخان انما مدام بلي الفلاين يا سبناه مرواد فجيب راه غيدير الصغنيط الحسون الحسون امغناجنا ولكننا نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب نحب